والدين فيه وساء لهم يوما قيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالسِّتْمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَشْهَدُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُنْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا تَيْنَ تُرَابًا صَفْصَفًا لا تَرَ فِي جَاعٍ وَجًا وَدَأَ أَمْسَى يَوْمًا إِذِ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا يَرْجُلُهُ وَخَاشِعِينَ أَصْوَاتُهُمْ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ اللَّاتُ فَطَارٍ الشَّرْعَتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِي عُيُونُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ صَابَ مَنْ شَغَلَ بُلْمَا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَذَا يَخْفُهُ الْمَنُّ وَلَا هَضْمًا وَكَذَٰلِكَ نَّزَّلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَدِيعِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَمْ يُسْفِكُلَهُمْ ذِكْرًا